أدعوك ربي أن تفرج كرباتي واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان واغفر زلاتي وانطر بفضلك يا إلهي عيبنا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين وأشهد أن محمد عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها المشاهدون الكرام مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع جنة الحياة وكنت في اللقاء الماضي أتكلم على أننا ندخل جنة الحياة ونعيش حياة الحياة بالأدب مع الله نعم كيف نتأدب مع الله ونتأدب مع شرع الله ومع دين الله نعم لكي نتعايش قلت بأننا ننتقي أطايب الكلام إذا تكلمنا مع ربنا وإذا دعونا الله على قدر المستطاع لنا نتأدب مع الله سبحانه وتعالى بأن نتعرف على أسمائه الحسنى وصفاته العلى الواحد منا إذا ملك شقه أو منزلا فإنه يدخل يبحث عن كل شيء في الشقة وعن كل شيء في البيت فلماذا لم نفعل هذا في ديننا لماذا لم نتعرف على ربنا نتأدب معه جل جلاله وتقدست أسمائه والله لو تعرفنا على أسمائه الحسنى وصفاته العلا وآثر وآثار ذلك على العباد لوجدنا الأدب حقيقة مع الله سبحانه وتعالى نعم إنسان يتأدب مع الله فلا يسمع الله إلا ما يرضاه يتأدب مع الله لا يكون في مكان إلا وهو مكان يرضاه الله لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه فكيف نتأدب مع الله نتأدب مع الله بمعرفتنا لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله جلاله ومعرفة آثار ذلك يا الله فإذا تعرفنا على اسم القوي والقدير والمقتدر عرفنا ضعفنا وإذا علم علمنا اسم العليم لله جل جلاله عرفنا جهلنا وإذا عرفنا اسم الغني لله جل جلاله علمنا فقرنا وإذا علمنا صفات الله سبحانه وتعالى بصفات الجمال والكمال والجلال عرفنا أننا بشر وأننا فينا النقص نتأدب مع الله بمراعاة الأسماء الحسنة بمعرفتها ومراعاة أثارها والتفقد لأثارها ينظر الواحد منا إلى الأمطار فيتذكر رحمة الله ينظر إلى الجبال يتذكر قدرة الله ويتذكر رحمة الله أيضا بأن الله وضعها فثبتها بالعباد ينظر إلى أولاده فيتذكر هبة الله سبحانه وتعالى له ينظر إلى الطعام والشراب فيتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ينظر إلى الانتقام من الظالمين فيتذكر جبروت الله سبحانه وتعالى وتكبر الله جل جلاله ينظر إلى بديع السماوات ينظر إلى جمال الظهور إلى جمال النباتات فيتذكر أن الله جميل يحب الجمال ينظر إلى المخلوق فيتعرف على صفات الخالق جل جلاله وتقدست أسماؤه ويتأدب مع أحكام الله ومع شرع الله مع كلام الله القرآن الكريم القرآن الكريم كلام الله مصحفك مصحفك يا أختي مصحفك عليه طراب كلام الله عليه طراب لا ينسح إلا من رمضان لرمضان ولا يفتح إلا من رمضان لرمضان. لو لو أخذ الواحد منا شهادة تقدير يبرز هذه الشهادة في برواز إذا أخذ شهادة تقدير ما يستطيع أن يسني هذه الشهادة يقدرها. لو وجدها على الأرض لهاج وماج. من الذي وضعها كذا يجعلها في دسية وربما يغلفها. كلام الله. هل يليق بنا أن نجعل على كلام ربنا والمصاحف طراب ده أدب ليس من الأدب ليس من الأدب أن نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى فنقرأ باللسان ولا يعيش القلب ولا يتعايش القلب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يتعايش العبد ليس من الأدب أن نقرأ بالألسنة وأن نبتعد هل من الأدب أن نهجر القرآن من الأدب أن نهجر تدبر القرآن هل من الأدب أن نقرأ قول الله ولا يغتب بعضكم بعضا ونغتاب هل من الأدب أن نقرأ ويل لكل همزة اللمزة ونقع في المحرمات هل من الأدب أن يقول الله ولا تشرك به شيئا ونشرك هل هذا من الأدب رضوان ربي وجنتي أن تفرج كربتي وليس من الأدب أن تبل أصبعك بريقك ثم تقلب الصفحة في القرآن الكريم بريقك لا إنما أتي بماء وضع أصبعك في الماء وقلب أكرم كلام الله عظم كلام الله تأدب مع كلام الله تأدب مع أحكام الله الله سبحانه وتعالى يأمر بالصلاة في جماعة فيقول واركعوا مع الركعين، فتأدب مع أحكام الله تأدب مع دين الله تأدب مع شريعة الله سبحانه وتعالى لكن هل من الأدب يقول الله اركعوا مع الركعين وانا اقول اركع وحدي هل من الأدب أن يأمرنا الله بأمر فنخالفه أن ينهانا عن شيء فنرتكبه من الأدب أن نعظم أحكام الله وأن نجعلها واقعا في حياتنا إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله فكن يأتي البعض ويقول قطع يد السارق جلد للذان رجم للمحصن هذه وحشية أخي أخشى عليك من هذه الكلمات التي ربما تصدر بجهل منك هذه الكلمات كفرية تقول وحشية إن كنت تعتقد هذا فهذا كفر عياذا بالله وإن قلت هذا الكلام ولو باستهزاء على شريعة الله فلاستهزاء بالشريعة كفر أنا أعلم أن كثيرا منا يفعل ذلك عن جهل يقول هذا عن جهل أحكام الله الله لابد أن نتأدب معها وأن نعلم أنها أعلى الأحكام ولا يمكن لأحكام بشر أن تساويها بحال من الأحوال هل هناك أعلم بالخلق من خالق الخلق أخبروا هل هناك من يعلم أين صلاح الخلق من الخالق سبحانه وتعالى الذي قال فمن اتبعه هداي فلا يضل ولا يشق ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ليس من الأدب مع الله أن نتلبس بالصلاة وننشغل عنها الله أكبر ويفكر في المحل والدكان ليس هذا من الأدب مع الله ليس من الأدب مع شريعة الله أن نصوم ونسمع الغناء ليس من الأدب مع الله أن نصوم ويفضر الواحد منا على سجارة ليس من الأدب مع الله أن تتحجب الأخت في نهار رمضان وأن تتبرج في ليل رمضان ليس من الأدب مع الله أن نقرأ القرآن في رمضان وأن نهجره في غير رمضان ليس من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن نكون قد صمنا وامتنعنا عن طعام وشراب وشهوة لكننا لم نمتنع عن غيبة وكذب ورياء نريد أن نتعدب مع الله ومع شرع الله ومع كلام الله ومع أحكام الله كل هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى لماذا أخي وأختاه نتوضأ قبل أن ندخل إلى الصلاة أدبا مع الله لماذا إن كان الواحد عليه جنابه يغتسل أدبا مع الله قبل أن يقف بين يدي الله لماذا نؤمر بتطهير الثوب من النجاسات قبل أن نقف بين يدي الله أدبا مع الله لماذا نطالب الناس بتطير الأماكن التي يصلون فيها أدبا مع الله أدبا مع شرع الله يقول الله إن الإنسان خلقها لوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون لها تفسيران دائمون هل هي من المداومة ولا من الدوام؟ هل هي من إدامة نظر الشخص وإلقائه ببصره في موضع سجوده وعدم التفات قلبه بعيدا عن رب؟ أيها من العلماء من قال هذا على صلاتين دائمون يعني لا يلتفتون لا يلتفتون ببصر في الصلاة ولا يلتفتون بقلب ولذلك ينصب الله ينصب الله وجهه قبل المصلي فإذا التفت قال أئلى إله غيري ومن العلماء من يقول على صلاتين دائم يعني لا يقطعون في الصلاة لا يصلون أياما ويتركون أياما لا يصلون صلاة ويتركون أقرى ليس هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى يخرج الإنسان يعتمر ويرجع يتعامل بالربا يحج ويذهب يحج وقد أكل ميراث إخوانه وميراث أخواته هذا من الأدب مع الله نريد أن نتأدب مع الله وأن نتأدب مع كلام الله نتأدب مع كلام الله أن نقرأه وأن نتحاكم إليه وأن نعظمه وأن نجله نتأدب مع شريعة الله لا نحكم غيرها نتأدب مع أحكام الله نتحاكم لها ولا نتحاكم لغيرها هذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع شريعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه من فعل ذلك عاش الحياة عاش في حياة الحياة ودخل جنة الحياة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا بشرعه سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته